لمست قلبي وقيلوا بنا عليه وجاب ديونساني ونيتت اخديري لي Ide oh pencapaian uni sari uni oh لي محبة وفي اول لقاء ظهر لي محبة ولا. ولان ولان مني صدى وله اجرى نحبى معجب بجمال وبفتنة ماشيه وبيه ازحر عيون behati kala <laughs> او عاد كل حبيب الحبيب اي انت امين ووفي هو عندي في اي انت امين اي تحمل اذاه وطريف عن هواه اي تحمل اذاه وطريف عن هواه انت بتأكله تايما عليه لو يسندميرو ما ظل انت فيكو سلمت قلبي وغيره عبد عليه جافاني ونساني ونسا تخبيري ليه سلوت قلبي وقعي لعبين عليه تحداني وتناسى وما كان ظني فيه وما كان ظني فيه وما كان عهدي به وما, وما كان ظني فيه وَمَا كَانَ عَهْدِ بِهُ وَمَا كَانَ ظَنِّي بِهُ وَمَا كَانَ عَهْدِ بِهُ وَمَا كَانَ ظَنِّي بِهُ وَمَا كَانَ عَهْدِ